لَمِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى أَرْحَمَانُ عَلَى الْعَرْشِ الْتَوَّاهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهِ لَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ثرة وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفى اللهم لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى وَهَلْ أَنْتَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا رَّبَّنَا آتِكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لعل لي آتيكم منها بالقباس أو أجد على النار هذا فلم بأتها نوديا يا موسى إن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 فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترزى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 وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَضًّا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأنني وذرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أجري وأشرك في أمري كي نُصِب كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ اَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى أَنِقْذِفِي فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ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 ولبث سنين في أهل مدينه ثم جئت على قدر ياموس وصنعتك لنفسي.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 لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى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 كذب وتوى الماء قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بالقرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأمنها. ها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا قد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا. قَدْ أَجْعَلْنَا أنا لتقري جناب الأرض بسحرك يا موسى، فلنأتي أنك بسحر. مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرن ناس وبحا اتى والفرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تف وَعَلَى اللَّهِ كِنَبًا فَيَصْحِبَتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ اتَّرَى فَتَنَّاسَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسْرَ النَّجْوَى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أربكم بسحرهما أن يخرجاكم إن أرضكم بسحرهما ويذهبان بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم أدوا صف وقد أفلح اليوم من استعلى.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 وَخُنَّ الْقِيَاسَ حَرَّتُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِن لهولكبيركم الذي عدكم بالصخ فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وانا اصببنكم في جذع النخله ولا تعلمن أنا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البنيات والذين فطرنا فقط بما أنتم.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 والله خير وأبطى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 وعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتن قولنا قومك من بعدك وأضلهم السابر فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 نا هم منا أو زار من جنة القوم فقدتناها فكذلك القسامين فأخرج لهم عجل جسدا له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرْوًا وَلَا نَفْحًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بُرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرقنا وتملنسفنا في اليم من أسف إنما إلىكم الله الذي لا إله عَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا من أخرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السون ونحن وقشر المجرمين يومئذ جرقا يدخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 في يدها قع صف صف لا ترى فيها عوجا ولا أمت يومئلي يتبعون الداعي لا عوجا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعند الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء وَأَنَّ أَحْمَدَ مِن الصَّانِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ وَنَا هَمَّا وَكَذَالِكَ أَنَّ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 قبل فنسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا وقلنا يا آدم إن إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لَا تَمْؤُ فِيها عَلَاتَا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فأكل منهما فبدت لهما شؤاً ما وطفق يخفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن الثاني تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أحمى قال رب لما حشرتني أحمى وقد كن تبصر قَالَ كَذَلِكَ أَدَكْتَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسْأَلُونَ وَكَذٰلِكَ كَانَ جَزَاءَ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَنَعَادَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ إن القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك آيات لأول النجا، ولو لكلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجله. مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها. وَمِنْ أَنَا إِلَّا يَلِيْفَ سَبْحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدْنَ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَبِي أسواجا منهم ما متعنا في أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفذنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا له لا يأتينا بآية من ربه أو لم تبين ما في الصحف الأولى ولو أن أكنهم بعذاب من قبنه لقالوا ربنا لولا لرسلت إلينا رسولا فنذب عاياتك فنذب عاياتك من قبني أن نذل ونخزى قل كل, كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى